الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدو قد سرعنا في الدرس السابق في عمل اسم الفاعل يقول المصنف رحمه الله واسم الفاعل كضارب ومكرم فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين كونه حالا أو استقبالا واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف <تصفيق> إذن توقفنا عند قوله أو مجردا نعم واعتماده على نفي أو استفهام إذن يقول فإن كان بأل عمل مطلقا إذا كان اسم الفاعل معرفا بأل أو قد ألحقت به أل فيعمل مطلقا دون قيد أو شرط وقد مضى هذا أو مجردا إذا كان مجردا أي اسم الفاعل مجردا عن ال فيعمل بشرطين أما الشرط الأول فكونه حالا أو استقبالا يعني أن يدل على الحال أو أن يدل على الاستقبال أما إذا كان دالا على الماضي فلا يعمل فلا يعمل طيب ان تقول مثلا زيد ضارب أو زيد مكرم زيد مكرم ضيفه زيدا مكرما ضيفه غدا أو الآن فهنا اسم الفاعل يعمل زيد, زيد مكرم زيد مبتدى مكرم خبر تضمن فاعلا ضمير مستثلا فيه وضيفه مفعول به لمكرم لكن لو قلنا امسي هنا لا يصح العمل لا نقول زيد مكرم ضيفه امسي إنما نقول زيد مكرم ضيفه بالإضافة يجب هنا اذا لا يجوز لا يجوز ان نعمل مكرم في ضيف بالنصب واضح هذا لانه دل عنا المضي طبعا خالف الكوفيون في هذا على رأس كسائي رحمه الله قال يجوز واستدل بقول تعالى وكلبهم باسط ذراعيه طبعا ذراعيه مكتوبه بالياء على انها منصوبه باتفاق المصاحف فا لكن الجمهور على خلاف ما قال وخرجوا على ان هذا على الحكايه يعني كان اي حينما تسمع كلام هذا كانك تتصور هذه هذه القصه حصلت الان اي على حكايه تلك القصه كانها الان وكلبهم باسط ذراعيه فذراعيه مفعول به منصوب لباسط لمن لباسط وقد استتر فيه ضمير الفاعل وهذا طبعا على تخريج أن باسط دال على الحال أو على الحالة وعلى المستقبل هنا نقول على الحال لأن الآية عن حكاية حالتي أو حال تلك أولئك النفر قال واعتماده واعتماده على نفي أو استفهام على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف يعني الشرط الثاني أن يعتمد اسم الفاعل على أربعة أمور أو على أحد أربعة أمور النفي الاستفهام طبعا وما شبههما المبتدا والموصوف قال نفي أو استفهام أو مخبر عنه المخبر عنه من هو؟ المبتدى الآن النفي أو الاستفهام النفي أو الاستفهام كقولك مثلا أمكرم زيد ضيفه أمكرم زيد ضيفه مكرم زيد ضيفه هم الهمزه الاستفهام مكرم نلفظ معنا هذه المساله مبتدا زيد ها مبتدا وصف لا تكون مبتدا هكذا بل مبتدا وصف واضح مبتدا وصف مرفوع ورفعه الضم الضم آخر زيد فاعل سد ما سد الخبر واضح ضيفه مفعول به لمن لمكرم كانك تقول اكرم زيد ضيفه هذا الاعراب الاول وهو محل ما يوافق او هو محل الشاهد لي لموضوعنا اذا مكرم اسم فاعل اعتمد على استفهام مفهوم اعتمد على استفهام وهو دال على الحال او الاستقبال ضيفه ماذا مفعول به لمكرم وزيد فاعل لمكرم إذن عمل مكرم عمل فعله وتوفر فيه الشروط هل مكرم زيد ضيفه هل حرف استفهام مكرم زيد ضيفه يعربها كما مضى مبتدا وصف زيد سد مسد الخبر ضيفه مفعول به الآن نقلب يجوز الوجه الثاني في الإعراب. يجوز عندنا وجه ثاني آخر مضى معنا نقول مكرم خبر مقدم زيد مبتدا، مؤخر ضيفه تبقى مفعول به لمكرم واضح جميل إذا هذا في اعتماده على نفي أو استفهام لماذا هذه المسألة لماذا الاعتماد على النفي والاستفهام؟ لماذا هذا قول الجمهور يجب يقولون يجب لاسم الفاعل أن يعتمد على النفي أو الاستفهام حتى يعمل. شرحته لو لم أشرح لا أسأل. الجواب مكرم أو اسم الفاعل هو الآن اسم واضح الآن اسم كونه اسم اسم وكونه اسم فاعل يجذبه الفعليه اذا مكرم كاسم فاعل يتجاذبه طرفان الطرف الاول هو الاسم او الاسميه الطرف الثاني هو الفعليه الاسميه لانه سيكون مبتدا وهو اسم مفهوم الفعليه لانه سيعمل عملا فعله بالشروط التي ستوفر هذا واضح إذن هو بين بين الجمهور قالوا لابد أن يعتمد الاسم الفاعل على نفي أو استفهام حتى يعمل عمل فعله طبعا هذا بالنسبة كذلك الاسم المفعول كذلك بالنسبة لاسم المفعول لأن كل منهما مشتق لماذا لاحظوا أن الاستفهام والنفي ها إذا دخل على اسم الفاعل ماذا؟ غلب جانب الفعلية غلب ماذا؟ جانب الفعلية لماذا يغلب جانب الفعلية لأن الاستفهام والنفي لا يتسلط على الذوات إنما يتسلط على الأوصاف فأنت مثلا زيد ذات هل نسأل عن ذات زيد أو نسأل عن أوصافه فمن أوصافه أنه نام فنقول هل نام زيد أو هل زيد نام الاستفهام سواء جاء بعده اسم أو جاء بعده فعل إنما هو في حقيقة الأمر مسلّة على ماذا مسلط على على الأوصاف لا على الذوات. فنقول هل نام هل قام هل جاء هل مرض هل كذا هل كذا إلى غير ذلك أو نقول ما نام ما قام ما جلس ما أكل ما شرب إذن ال ال ال الاستفهام والنفي إنما يسلطان على على الأوصاف لا على الذوات والأوصاف من يمثلها؟ تمثلها الأفعال إذا دخل إذن الاستفهام أو النفي على اسم الفاعل أو اسم المفعول ماذا؟ يغلبان جانبا جانب الفعلية ولهذا يقولون يعتمد كأن اسم الفاعل ماذا به ضعف كأنه ضعيف فإذا اعتمد على نفسه قوية قوية على ماذا على أمل الفعل فيرفع وينصب المفعول به ولهذا اشترط الجمهور وهو الحق أن اسم الفاعل يجب أن يعتمد على او استفهام حتى يعمل عمل الفعلي، فمن الأمثلة على ذلك قول الشاعري خليلي ما وافن بعهدية أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع ما وافن ما نافيا واف وف يفي اصله وف يا يوفي وف واف اسم فاعل وف واف اسم فاعل يعمل عمل الفعل اعتمد على النفي اذن يعمل عمل فعل ما واف بعهدي جار ومجرم متعلقان باسم الفاعل انتما ضمير منفصل في محل رفع ها في محل رفع ماذا ما وفى ما وفيتما فاعل نعم فاعل لمن لاسم الفاعل واضح سد سد سد ما سد الخبر وفي قلنا عنها لم معرفه نسيد اذا مبتدا الوصف مرفوع ورفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه بسبب التقاء الساكنين هذا واضح وهو وصف اعتمد على نفي فرفع الضمير انتما هذا واضح فاعل سد مسد الخبر ويجوز أن نقول نعم كيف لا الضمير ظاهر ونبارز الضمير إما أن يكون بارزا وإما أن يكون مستثيرا هذا قول الجمهور قول البصريين الكوفيون يخالفون هذا يقولون الخبر يقولون اسم الفاعل أو اسم المفعول لا يفعل ضميرا بارزا يرفع لي اسم الظاهر فقط والصحيح الفصيح كلام العرب والقران فيه ماذا ان اسم الفاعل يرفع الضمير البارز من هذا الشعر قول الشعر هذا هذا الشعر وافين بعهدي انتما منه قوله قوله عز وجل اراغب انت عن الهتي اراغب انت عن الهتي الى غير ذلك أمنجز أنتم أمنجز أنتم وعدا قد وثقت به أمنجز أنتم إذن الأشعار كثيرة في هذا الباب إذن ما واف بعهدية أنتم هذا اعتمد على النفي واستفهام على النفي ورفع ضميرا بارزا كذلك قوله تعالى اراغب أنت اراغب أنت عن آلهاتي عن آلهاتي يا إبراهيم راغب هنا عندنا استفهام راغب اسم فاعل أنت فاعل سد ما سد الخبر فاعل سد ما سد الخبر وعن آلهاتي جار ومجرور متعلقان براقب إذن نلاحظ أن اسم فاعل يعمل عمل فعله وهو الآن هنا طبعا ليس مقيدا ليس مقرونا بأل ليس مقرونا بأل فهو مجرد عن أل اعتمد على النفي ودار على الاستقبال واضح الان وفرفع تحقق الشروط فرفع هذا الشرط الاول ان يعتمد على نفي او استفهام الشرط الثاني ان يعتمد على مخبر مخبر عنه قال رحمه الله واعتماده على نفي او استفهام او مخبر عنه اي واعتماده على مخبر عنه او على موصوفه اعتمد على مخبر عنه ان يعتمد على مبتدا فتقول مثلا زيد قائم ابوه زيد قائم ابوه قائم زيد مبتدأ قائم خبر واضح الآن قائم خبر زيد مخبر عنه مخبر عنه اعتمد عليه قائم قائم أبوه ماذا فاعل لمن لقائم إذن عمل عمل الفعل واضح عمل عمل الفعل مرفوع رفعه الواو لأنه من الاسماء الخمسه هو مضاف والها ضمير متصل مبني عرض في محل جر مضاف إلي كأنك قلت زيد قام أبوه زيد قام أبوه إذن اسم الفاعل هنا ليس ليس محل بال لكنه مجرد عنها فهو مجرد عنها معتمد على على مخبر عنه على المبتدأ واضح فجاز أن يعمل ويرفع اسم الفاعل أو تقول زيد مكرم أبوه جدة زيد يعمل يعني نصب الرفع زيد مكرم أبوه ماذا عمرا حتى لا تختار الأم زيد مكرم أبوه عمرا كأنك قلت زيد أكرم أبوه عمرا زيد مكرم اسم فاعل اعتمد على مخبر عنه وهو المبتدا زيد ابوه فاعل لمكرم عمرا مفعول به لمكرم منصوب هذا واضح قال او موصوف او يعتمد على موصوف يعتمد على موصوف مثال تفضل هذا رجل رجل مستهيد ابن أبناء. ابناء رجل مجتهد اذا هذا مبتدا رجل خبر مرفوع ورفعه الضمه الظاهره على اخره مجتهد صفه لرجل هذا نعت ما نوعه حقيقي او سببي ها نور الدين انت صاحب المثال سببي ها بسبب شنو الابناء لا نعم هو سببي اي ليس حقيقيا لما قبله ليس حقيقيا للموصوف واضح فإنه هو لما بعده اجتهاد لمن الاباء للابناء ابناه فاعل ل لي... لمجتهد كانك قلت هذا رجل اجتهد ابناؤه اجتهد ابناؤه هذا واضح وهو مضاف والهاء مضاف اليه اذا مجتهد هنا اعتمد على ماذا على موصوف الرجل هذا موصوف رجل موصوف واضح او ان نقول ان يكون اسم الفاعل صفه واضح لكن ربما تعبير المصنف ادق أن يعتمد على موصف مثال اخر مثل مثال اخر اه الان الاوصاف كثيره جدا زيد زيد رجل صادق لكن الظالم معرف معرف فيعمل بغير قيد اهلها هو الفاعل اهلها بغير قيد طبعا يعمل بغير قيد اذا كان محمدا بانه شرحت لماذا ظن ها هل شرحته او لماذا اسم الفاعل اذا كان محلا ب يعمل بغير قيد لان ال هنا موصوله ال هنا موصوله ال اذا اتصلت باسم الفاعل او باسم المفعول فهي أو صولة وإذا كانت منصوبه يلزمها صله واضح يلزمها صله الموصول وصله الموصول لا بد ان تكون جمله لا بد ان تكون جمله وهني تعين تكون جمله فعليه ولهذا اسم الفاعل هنا ال ما بعدها ماذا اسم فاعل جمله فعليه اذا فعل فلا بد ان يكون ماذا اسم الفاعل هنا ماذا او اسم المفعول ماذا لا بد ان يكون فعلا أي أو بمعنى يعمل عمل الفعل يعني لابد أن يكون فيه فاعل أو مفعول به ونحو هذا حال لهذا تعمل بغير, بغير يعمل بغير قيد إذا دخلت عليه قال زيد رجل صادق رجل خبر لزيد صادق صفه لرجل هل عمل هنا او لا يعمل نقول عمل أين المعمول الفاعل ضام المستة تقدره هو زيد رجل صادق أي هو واضح او نقول صادق في فعله في فعله فنقول في فعله جار ومجرور متعلقا بصادق واضح هذا وهكذا يعني العمل لا تنتظر فقط ان يكون فاعلا مرفوعا او مفعولا منصوبا فقد يتعلق به الجار والمجرور هنا يذكرون يذكرون عن بعضهم يذكرون عن بعضهم أنه دخل على الأمير فقال له إذا قال لك فلان أنا قاتل ابنك قاتل ابنك بالإضافة وأنا قاتل ابنك طبعا أنا مبتدا قاتل خبر ومضاف ابنك مضاف إليه والكاف مضاف إليه أنا قاتل أنا مبتدا قاتل خبر ابنك مفعول به لقاتل والكاف مضاف إليه قال متى تقتص من القائل قال لا قال أقتله في كليهما سواء قال الأولى والثانية قال لا أخطأت متى يقتص منه هنا متى تحقق القتل من يجيب ها الثاني يتحقق القتل لا في الاولى <تصفيق> الثاني لم يتحقق القتل لان اسم الفاعل هنا عمل النصب في ابنك ولا يعمل الا اذا كان على الحال او المستقبل فهذا لم يتحقق بعده واضح ولهذا عمل النصب في ابنك لانه من شرطه ماذا ان يدل على الحال او الاستقبال فقال انا قاتل ابنك كان قال انا, وقال أنا اقتل ابنك اقتله الان أو بعد لكن لم يتحقق لكن انا قاتل ابنك اي انا قاتله بمعنى انا الذي قتلته فهذا في الماضي ولهذا اذا كان اسم دل على الماضي ماذا تجب الاضافه واضح ب في قوله تعالى ان الله بالغ امره في قراءه عاصم وفي قراءه الباقين إن الله, ان الله بالغ امره فيتحقق تتحقق كل ازمنه ان الله بالغ امره اي في الماضي وان الله بالغ امره أي في الحال والمستقبل فبالغ امره هنا اسم الفاعل دل على الحال والمستقبل وبالغ امره دل على على المضي اني فاعل ذلك غدا اني فاعل ذلك غدا هنا مقيد بالاستقبال ولهذا جاء منونا ولا يصح اني فاعل ذلك اني فاعل ذلك غدا اني فاعل بالتنوين غدا اذا هذا ما اراده المصنف رحمه الله يقول قال وخبير بن بن لهب على التقديم والتأخير وتقديره خبير كظهير خلاف للاغبش نعم خبير بن بن لهب هنا هنا في في قول الشاعر قول الشاعر خبير بن لهب فلا تكم الغيا من الغيام قالت لهبي اذا الطير مرتي يقول خبير بنو لهب فلا تكم الغيام قالت لهبي اذا الطير مرتي يقول لهم بنو لهب خبيرون او خبراء في معرفه الله العيافه في معرفة الطير إذا لأنهم كانوا يتطيرون بالطير فيصدرون الطير إذا مرت على اليمين يقبلون على العمل وإذا مرت على الشمال يحجمون عن العمل وهم معروفون بهذا عندها كانت لهم خبرة في هذا, في هذا النوع من الشرك هم بني لهب فهذا الشاعر يقول خبير بن لهب فلا تكون ملغيا مقالة لهبي لا تلغي مقالة لهبي نسبة إلى قبيله بني لهب لا تلغي مقاله اللهبي اذا الطير مرت يعني اذا مرت الطير واخبرك اللهبي عن عن الخير او الشر واضح الان فهو ينصحك ان لا ترد مقاله اللهبي ونحن ننصحك ان لا ان ترد مقاله كل لهبي او متشبه باللهبي طيب خبير بنو لهب الان هذه صيغه فعيل فعيل خبير بنو لهب هل طبعا خبير هنا يعني بمعنى اسم الفاعل هل اعتمد على النفي او الاستفهام؟ لم يعتمد طبعا هو ليس محلا بال هو دون مجرد إذا لا بد من اعتماد على النفي او الاستفهام فهذا الكوفيون يقولون هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل وإن لم يعتمد على النفي او الاستفهام لم يعتمد على النفي قالوا ولكنه عامل ماذا عمل؟ عامل الرفع في بنو فهذا مبتدا مرفوع بنو لهب فاعل سد مسد الخبر مرفوع رفعه بن لهب لماذا اه والحق الحق المذكر السالم ولي كل فارس كبوه وهو مضاف وله بن مضاف اليه فلا تكم الغياء فلا نهايتك فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه السكون الظاهر على النون المحذوف ملغ انت اسمها مستتر فيها وجوبا تقدر انت ملغيا خبرها منصوب ما قالته ملغيا هذا كذلك دل على ملغيا اسم فاعل من الغى يلغي الغاء هو رباعي ملغيا ملغيا عمل عمل الشر اعتمد على لا اعتمد على مخبر عنه اسم كان خبر لان ملغيا خبر اعتمد على اسم كان واضح وإن كان الشراح لم يتطرقوا لهذه الله لهذا محل الشاهد يعني فيما قرأت يتطرقون إلى خابير بن أوليب والبيت دليل هناك وهناك ذلك دليل وجه الشاهد هنا فهمتم ما أقول أو لا واضح ملغيا اسم فاعل يعمل عمل الفعل توفر فيه الشروط فقد اعتمد على مخبر عنه وهو اسم تكو مقالة مفعول به منصوب، فنقول ملغيا فيه فاعل مرفوع ضمير مستتر ملغيا أنت تقديره أنت كانه قال فلا تلغي أنت فلا تلغي أنت إذن ملغيا فيه اسم فاعل فيه فاعل ضمير مستتر تقديره أنت مقالة مفعول به منصوب وهو مضاف إليه بين مضاف إليه محل الشيء هنا أن خبير رفع بن لهب ولم ولا يعتمد على نفي واستفهام ولكن الجمهور خالفوا هذا الكو... الكوفيين في هذا وقالوا خبير خبر مقدم وبنوا لهب بالمبتدا مؤخر انت الاشكال كان الشاعر قال بنو لهب خبير فلا تكم الغيام قالت لهبين إذا الطير مرتين فان قال قائل كيف يخبر عن المبتدا الجمع بالمفرد بنو لهب جمع بنون واضح وخبير مفرد كيف هذا ابن هشام رحمه الله يجيب قال وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير أي أن خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدا مؤخر تقديم وتاخير وليس فيه اسم فاعل عمل عمل الفعل دون اعتماد على نفي أو استفهام قال وتقديره خبير كظهير خلافا للاخفش الاخفش هو الذي اجاز كان هذا معروف عن الكوفيين كذلك الأخفش طبعا من البصريين الأخفش من البصريين وهو شيخ سيباوي أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش هذا من شيوخ سيباوي عفوا من تلاميذ سيباوي الأخفش ثلاثة الأكبر والأوسط والأصغر الأخفش هذا خبير هو الأوسط قال يجوز لمبتدا الوصف أو يجوز لاسم الفاعل أن يعمل عمل الفعل دون يعتمد على نفي أو استفهام هنا في خبير واضح وخالفه الجمهور بما أن خبير مخبر مقدم وبن لهب مبتدا مؤخر فإن قال الأخفش وغيره كيف يخبر عن الجمع بالمفرد الجواب خبير صيغة تصلح للمفرد والمثنى والجمع لانها على وزن المصدر كسهيل ونهيق وصهيل ونحو ذلك واضح هذا خابوا خبيرا وسهل يسهل صهيلا هنا قال كظهير في قول تعالى والملائكه جمع مفرد ها جمع مبتدا بعد ذلك ظهير الملائكه ظهير الملائكه جمع وجاز الاخبار عنها بماذا بظاهر مع أنه في ظاهرية يدل على المفرد مراد المصنف أن خبير على وزن فعيل وفعية تصلح للمفرد والمثنى والجمع فيجوز أن تقول زيد خبير والزيدان خبير والزيدون خبير وهند خبير والهندان خبير والهندات خبير تصلح للجميع كان تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل وهند عدل والهندات عدل والهندان عدل يعني تخبر عن المصدر يصح أن تخبر, أن تخبر عنه أن تخبر به عن المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر كذلك هنا خبير هي عن سيقة المصدر أو عن وزن فاعيل الذي يصلح أن يكون للمصدر فجاز هنا دون فلا نقول هذا مبتدا مصف أو نقول اسم فاعل عمل عمل الفعل دون أن يعتمد على نفي أو استفهام فيبقى الشرط محفوظا بمعنى أن اسم الفاعل أو اسم المفعول لا بد أن يعمل عملا عفوا أن يعتمد على نفي أو استفهام في عمله عمل فعله والله أعلم اذا هنا ينتهي ما أراده المصنف من عمل اسم الفاعل نواصل قال والمثال المثال يقصد به صيغ المبالغ يقصد به صيغ المبالغ يقول وهو يعرفه وهو ما حول للمبالغه من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة نحو أما العسل فانا شراب هنا ذكر الموضع الخامس الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة يقال مثال للمبالغة والجمع امثله لهذا يقولون أمثلة المبالغة وبعضهم يقول سيغ المبالغه وهذه سيغ المبالغه هي محوله من اسم الفاعل للدلاله على المبالغه او الكثره طبعا المبالغه تكون في الكيفيه والكثره تكون في في الكميه في الكميه يقولون في صيغه الغفار والغفور غفار لذنوب عباده على كثرتها وغفور لذنوب عباده على عظمها على عظمها يقول اذن عندنا خمس صيغه صيغه امثله المبالغه هي فعال فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل، هذه السياق طبعا قياسيه هذه السياق قياسية وإلا فامثله المبالغة أكثر من هذا لكن الأخرى غير غير قياسية كسكير وعربيد ونحو ذلك غير قياسية وفعل كهمزا ولومزا سياغون غير ها غير قياسية هذه هي القياسية فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل فعال كضراب وشراب هذا المثال حكى سيبويه رحمه الله في كتابه اما العسل فانا شراب كانه قال فانا شراب العسل اما العسل اما اليتيم فلا فلا تقهر اليتيم فاليتيم هي مفعول به للفعل تقهر اذن قال اذن فعال وفعول ومفعال وفعيل تعمل عمل عمل الفعل قال وهو ما حول المبالغة من فاعل إذن شا فعال من فاعل وفعول من فاعل ومفعال من فاعل وكلها من فاعل هذه الثلاثه الأولى فعال وفعول ومفعال كثيرة في كلام العرب تعمل عمل فعل بكثرة في كلام العرب ولهذا قال فعال وفعول أو مفعال بكثرة أي هي كثيرة الاستعمال ثم قال وفعيل او فعل بقله اي هي قليله في كلام في كلام العرب هذا مراد رحمه الله قال نحو اما العسل فانا شراب في صيغه المثال اما العسل فانا شراب فانا شراب انا مبتدا مرفوع ضامير من منفصل مبني على السكون في محل شراب خبر مرفوع رفع الضم الظهر على آخره والعسل فعل به لشراب والفاعل ضمير مستتر هنا مستثر جوازاً أو وجوباً تقديره انا ثم قال اعطنا امثلا الان الى فعول تقول مثلا زيد زيد حفاظ العلوم زيد حفاظ العلوم زيد حافظ العلوم او حافظ للعلوم حفاظ خبر مرفوع وعلامه رفعه الظهر على اخره وحفاظ من ذا قلت العلوم مفعول به منصوب طبعا الفاعل من مستتر يقدره هو العلوم مفعول به منصوب وللعلوم جار ومجرور متعلقان بحفاظ الان فعول جاء الشكور ربه جاء الشكور ربه الشكور هنا معرفة فتعمل بدون بدون قيد واضح فنقول جاء فعل الشكور فاعل يعمل عمل فعله والفاعل مستدر فيه جواز يقدره هو ربه مفعول به منصوب ونصب الفتحة وهو مضاف والهام مضاف إليه رأيت الصبور في الشدائد رأيت الصبور في الشدائد رأيت فعل فاعل الصبور مفعول به يعمل عمل فعلي هذا الصبور فاعل مستثير جواز هو في الشدائد جار المجلوم متعلقان بالصبور رأيت صبورا في الشدائد زيد هذه أمثل ننتقل الآن إلى مفعال مفعال مطعام مقدام مغوار فعله مغوار فعله صعبا صعبا وما دهاك للصعوبة إذا ده أنت لست مغوارا هم المطعم الان لاحظوا المطعم هل هو صيغه مبالغه في تحقيق الطعام لنفسه او لغيره لنفسه رجل المطعم لاحظ أننا محول عن اسم الفاعل. مفهوم؟ مفتاح الخير. لكن في مطعم يقال في مطعم قد يراد نفسه وقد يراد غيره. نعم. رجل مفتاح للخير. مفتاح للخير. نعم. رجل مطعام غيره مثال اخر رجل مبتدا او هو مطعام الطعام نعم انا قلت متعامن صيغه مبالغه في نفسي وليس في غيره وهذا هو الصواب نعم في نفسي لانه محول عن الفاعل والفاعل يصاغ من الثلاثي لا من الربع. لا من غيره وطعم الثلاثي لازم وليس متعديا ليس من اطعم المتعدي فهم؟ فمطعام محول عن طاعم هم عن طاعم هذا رجل طاعم ورجل مطعم <تصفيق> الان طعم طا... طعم بمعنى اطعم غيره او طعم او اكل هو في نفسه نعم أكله في نفسه أكله هو اي هو الذي تناول الطعام هذا واضح أو لا او طاعم يطعمه هذه فكرة وصلت او لا صيغ المبالغه محوله عن الثلاثي عن فاعل من محوله عن فاعل شراب شارب شكور من شاكر صبور من صابر متعامل من طاعم فاعل عليم من عالم فاعل حذر من حاذر وهكذا لا تكون محوله عن عن غير الثلاثي هذه السياق الخمس ذكرها المصنف رحمه الله الان فعول هذا لا يعني أن لا تكون متعديه أن أنا قصدت المثال مطعام، مطعام هنا من طاعم وطاعم هنا لازم، مفهوم؟ والله أعلم تثبت من هذا في بالرجوع إلى الكتب، أو مفعال بكثرة، إذن هذه الثلاثة الأولى ماذا كثيرة في كلام العرب، فعيل أو فاعل بقلة، بقلة جاء الحذر الحروب جاء الحذر الحربه الحذر معرب ب ال يعمل الحذر الحربه جاء الحذر الحربه اعرابها واضح جاء الخبير في القضايا الخبير في القضايا خبير في القضايا اعتدل اذن في القضايا جاء الرجل متعلقان بالخبير ان الله سميع دعاء الداعي ان الله سميع دعاء الداعي سميع خبر إن وقد اعتمد على مخبر عنه وهو المبتدا الله دعاء هنا مفعول به والفاعل مستتجاوز تقديره هو واضح ومضاف وغيره او دع الداعي مضاف اليه هذا إذن واضح هل هناك وقت نعم اذا نعيد الامثله فقط او ندخل في اسم المفعول ها اذا يقول واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل الان اسم المفعول اسم المفعول هو صيغه مفعول الم... ال... ال... التي تدل على من وقع عليه الفعل واسم المفعول يعمل عمل فعله بان يرفع نائب فاعل انتبهوا اسم المفعول يرفع نائب الفعل لا يرفع فاعلا قد يرفع مفعولا اذا كان مسوغا من فعل يتعدى الى مفعولين أه؟ اسم المفعول لا يرفع فاعلا يرفع نائب فاعل سواء مستثيرا ام بارزا مفهوم واسم ظاهر وقد ينصب مفعولا الذي هو في الاصل المفعول الثاني هذا اسم المفعول سيتاتي امثله توضح ذا هذا باذن الله قال وهو كاسم الفاعل أي في الشروط اسم المفعول شروطه أو شروط عمله هي شروط اسم الفاعل نفسها إذا كان محلا يعمل دون قيد وإذا كان مقيدا مجردا عنها فيعمل بالشروط السابقه ان يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف وطبعا أن يكون دالا على حال مستقبل نقول الان امثله امثله مم. الان هو قال مضروب ومكرم مضروب من الفعل الثلاثي ومكرم من غير الثلاثي اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول ومن غير الثلاثي بوزن فعله المضارع المبني المجهول واستبدال حرف المضارعه ميما مضمومه وفتح ما قبل الاخر من ثم ماذا تقول مثلا استغفر نبدل المجهول يستغفر يستغفر نبدل هذه الياء ميم تصير مستغفر اخرج يخرج مخرج واسم الفاعل يكون بكسر ما قبل الاخر جاء تقول مثلا او تقول زيد زيد رجل مضروب مضروب مضروب رجل خبر وهو موصوف بمضروب اذا المضروب مضروب اعتمد على موصوف فهو فيه ضمير مستدير تقدره هو واضح تقول مضروب في السجن في السجن جان وزن متعلقا ب بمضروب واضح الان الان يظهر هذا احسن في الافعال تتعدى الى الى مفعولين الى مفعولين ها ها اطعم زيد الفقيرة خبزا هذا ابني معلوم خبزا لاحظ الان زيد هو الفاعل يحذف هذا فيسير ماذا يطعم المفعول الاول يصير نائب فاعل يطعم الفقير خبزا والمفعول الثاني يبقى هو واضح الان يطعم الفقير خبزا الان نحول الجمله يقول الفقير مبتدا مطعم خبزا فنقول الفقير مبتدا المطعم خبر مرفوع فوضى مضى على اخره ونائب الفاعل ضمن مستتر فيه جواز تقديره هو خبزا مفعل به منصوب ونصب نصبه الفتحه على على اخره إذا هنا بماذا اعتمد على ما اعتمد اعتمد على مخبر على مخبر عنه أو تقول امضروب ها نعم ام مضروب لا نقول مضروب ام مضروب زيد ام مضروب زيد فنقول الهمزه الاستفهام مضروب مبتدا وصف مرفوع ورفع الضمه ظاهر على اخره زيد نائب فاعل سد مسد الخبر نائب فاعل مضروب سد مسد الخبر هذا واضح هذا واضح إذن يقول رحمه الله ويعمل عمل فعلي وهو كسم كسم الفاعل نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه